سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة توم القارعة وما أدراك من القارعة يوم يكون الناس كالفراش الممثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش سورة القارعة القيامة اسم الربين اذا احنين يتشور في الحن القارعة القيامة اذا شو ماذا القارعة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 مجون مش جاي الميزان شرح حشانات نستدي فيما يشتير هان وني السوس الميزان يمس ذفرينا من ما باش اجرر والنا تشوف كي مش